بسم الله والحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله ع ل ى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن اتبع هداه <تصفيق> ثم أ م ا بعد فهذا مجلس من مجالس س ل س ل ة التوضيح في رد شبهات صاحب ر س ا ل ة إ ل ى غلاه التجريح وقد عقدنا كنا حتى ا ل آ ن ما يقرب من ت س ع ة أ و ع ش ر ة مجالس في هذه الدروس وقد استع... استعربنا... استمعنا ع ر ض ن ا ا أو ت إ ل ى بعض كلام ا ل د ا ع ي ة الواعظ محمد ا بن حسان وفقنا الله و إ ي ا ه إ ل ى اتباع الحق من خلال درسه هذا الذي سماه ب ر س ا ل ة إ ل ى غ ل ا ي التشريح و... قبل أن نتم ان ل ل ك ا م أو نتواصل في الرد على الموضع الذي وصلنا إ ل ي ه أ ح ب أ ن أ ذ ك ر م ق د م ة بين يدي كلامي ل إ خ و ا ن ي الذين يعني يحضرون ع ن ي ي هذه ا ل م ج ا ر س ل أ و ل م ر ة حتى يعني يفهموا ع ن ي ي نحن لماذا يعني رددنا على محمد حسان أ و على غيره من المتصدرين ل ل د ع و ة و وقد اخرت أ ن يكون الدرس في هذه ا ل ل ي ل ة من الليالي ا ل و ت ر ي ة في شهر رمضان وهي ل ي ل ة الخامس والعشرون من رمضان ل ه ذ العام ا الثامن ع ا ا م ل والعشرين من بعد ا ل أ ر ب ع ي ن والالف من ا ل ه ج ر ة ويعني بلا شك انه ي ع ن ي س ت ح ب في مثل هذه الليالي التعبد لله عز وجل بالقيام و ب ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن وكذلك ايضا من اعظم العبادات التي تقرب الى الله عز وجل طلب العلم والذب عن س ن ة النبي صلى الله عليه واله وسلم و منهج السلف الصالح ولذلك لما سئل ا ل إ م ا م أ ح م د عن الرجل يصلي ويصوم يعني يتنفل ب ا ل ص ل ا ة او بالصيام أ ف ض ل أم يتعلم ويرد على أ ه ل البدع فقال ا ل إ م ا م أ ح م د إ ن صلى وصام فلنفسه و إ ن تعلم ورد على أ ه ل البدع فله وللمسلمين ولذلك كان طلب العلم هو أ ش ر ف أ و من أ ش ر ف العبادات التي تقرب إ ل ى الله عز وجل وما عبد الله بمثل الفقه وبمثل العلم وكما قال سبحانه وتعالى إ ن م ا يخشى الله من عباده العلماء هم أ ح ق الناس ب خ ش ي ة الله هم أ ح ر ص الناس على ترك ا ل غ ي ب ة ا ل م ح ر م ة فالعلماء الرباني العلماء الربانيون من أ ئ م ة الجرح والتعديل لما أ ل ف و ا كتب الرجال في تضعيف وفي تجريح العشرات بل المئات من أ ه ل البدع من أهل او ل ه ا ء أو من الضعفاء في ا ل ر و ا ي ة فعلوا هذا وهم يعلمون أ ن هذا ليس من ا ل غ ي ب ة المحرمه بل هذا من الواجبات ومن الفرائض التي يجب أ ن يقوم بها يعني ط ا ئ ف ة من العلماء ولذلك ق د عقد الخطيب البغدادي في كتابه ا ل ك ف ا ي ة في علوم الرواية علوم <تصفيق> بابا سماه بوجوب تعريف المزكي وجوب تعريف اي ل م ز ك المزكي أي عالم أي ع الجرح م ا ل والتعديل يعني يزكي ويجرح ويعدل <تصفيق> <وجوب> تعريف المزكي وجوب <تصفيق> بحال المسؤول عنه ب ح اذا ل المسؤول عنه <تصفيق> يعني إ سئل عن شخص يجب عليه ان يبين حاله جرحا او تعديلا هكذا خطيب البغدادي قال بوجوب قال إن هذا واجب محرما وليس إن و أ خ ر ج الخطيب في هذا الباب ب إ س ن ا د صحيح عن عبد الله بن المبارك أ ن ه قال المعلى بن هلال هو يعني هو الرجل المعلى بن هلال هو إ ل ا أ ن ه إ ذ ا جاء الحديث يكذب إلا يعني ه ونعم يقول الرجل إ ل ا أ ن ه إ ذ ا يعني جاء الحديث يكذب ج ذ ب ا فقال له أ ح د ا ل ص و ف ي ة ي اتغتاب أبا أ عبد الرحمن وتقع في ا ل غ ي ب ة و أ ن ت إ م ا م عبد الله بن مبارك كان من أ ئ م ة السلف إ من ا م م كبار الائمه فقال له عبد الله بن المبارك ويحك إ ذ ا لم نبين فمتى يعرف الحق من الباطل و أ ي ض ا ثبت عن الحسن البصري أ ن ه قال ليس ل أ ه ل البدع غ ي ب ة وقد يعني تقدم في الدروس ا ل س ا ب ق ة وذكرنا أ ن العلماء قد استثنوا من ا ل غ ي ب ة ا ل م ح ر م ة سته ة حالات الغيبة ليشت من الغيبة. من ضمن ذ ه ا ل حالات بيان بيان حال إيه؟ أهل البدع حال والأهواء أهل ومن ا ل أ م و ر التي تفشت في أ و س ا ط المسلمين في هذا الزمان بالخصوص وقد يكون في أ ه ل مصر خصوصا ل ل أ س ف غلبت غلبة ا ل ع ا ط ف ة عليهم في إ ص د ا ر ا ل أ ح ك ا م حيث يقدمون ا ل ع ا ط ف ة ا ل م ب ن ي ة على الهوى أ و على ا ل ر أ أ ي عليه على ح ك ا م الدين فتجد, فتجد أ ن ع ا ط ف ة بعض الشباب إ ل ى بعض المشاهير من الدعاء يجعلهم ي أ ن ف و ن عن قبول الحق الذي صدع به العلماء في بيان حال هؤلاء المشاهير من الدعاء ل أ ن ه م يقد مالوا اليهم ميلا عاطفيا ليس ميلا ً مبنيا ً على الحب في الله والبغض في الله والبعض قد يغتر نعم قد يقول أ ن ا أ ح ب فلانا ً في الله نظرا ً لما هو يعرفه من حال فلان فقط ليس لما عليه فلان هذا من من من حقيقة الأمر. يعني هو هذا زاهد له الزهد الأمر الآن فلاناً واعظ كلام من يعني نظريء أن يعني يعني يعني حقيقة يرى في في وفي يعني التذكره ب ا ل آ خ ر ة وفي التذكره بعذاب الله و ب ا ل ج ن ة و ب النار فيرق قلبه من هذا الباب ن حيث هذا الرجل فنقول له إ ن السلف الصالح كانوا إ ذ ا وجدوا رجلا مثل هذا الرجل و إ ن كان زاهدا و إ ن كان عابدا من ولكن كبار العبات ولكن ولكنهم وجدوا عليه ب د ع ة أ و وقفوا على ب د ع ة له ما, ما اعتبروا وما اهتموا بزهده وبعبادته حيث إ ن الزهد و ا ل ع ب ا د ة وحدهما لا يكفيان في ت ز ك ي ة الرجل وفي الحكم عليه بالعلم ا ل ل ع عنه م أو بأنه يؤخذ و... يعني أ ض ر ب لكم مثالا من ا ل أ م ث ل ة ا ل ع ز ي ز ة ا ل م و ج و د ة في بطون ا ل أ ج ز ا ء ا ل ح د ي ث ي ة التي بعضها لم يطبع حتى الان آ ن م ث ل م الأمثلة العزيزة المستخرجة من بطون الأجزاء الحديثية من بطون ا ل ت ي بعضها لم يطبع حتى ا ل آ ن لم يعني يخرج ع ن ي ي إ ل ى حيز الطبع ا ة ما زال مخطوطا ف هناك يعني حديث قد يكون مشهور ا عن بعض العامه والبعض بالفعل يطبق هو حديث يعني ضعيف جدا هذا الحديث يعني كنت أ س م ع ه و أ ن ا صغير كان يعني يوصيني ع ن ي ي به جدي ر ح م ة الله عليه فكان كل ل ي ل ة قبل أ ن ينام كان ي ق ر أ هذا الدعاء الموجود في هذا الحديث هو الحديث المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما م وسلم ا النبي الله وفيه عليه يعني أن صلى ك رويت هذا الحديث أ ن ه قال إ ذ ا قال أ ح د ك م قبل أ ن ينام اللهم لا ت ؤ م ن ن ا مكرك ولا تنسنا ذكرك اللهم هذا حديث ضعيف جدا يعني لا تعمل به اللهم لا ت ؤ م ن ن ا مكرك ولا ولا تنسنا ي ذكرك ولا تجعلنا من أ ه ل غفلتك اللهم اضعفنا في أ ح ب ا ل س ع ا ت إ ل ي ك حتى نذكرك اللهم بعثنا في أ ح ب ا ل س ع ا ت إ ل ي ك حتى نذكرك ولا ننساك وحتى ن س أ ل ك فتعطينا وحتى نذكرك فتذكرنا وحتى ن س أ ل ك فتعطينا وحتى ندعوك فتستجيب لنا ف إ ن قام ي ان قام من نومه في تلك ا ل س ا ع ة التي دعا بها والا إ ل أ ر س ل ل ه أ وكل و الله ملكا يذكر الله ويدعوه إ ل ى أ ن يستيقظ هذا الرجل إلى آخر الحديث آخر <تصفيق> وكر الله ملكا يدعو هذا الحديث هذا الحديث يعني كنت إ ل ى أ ن اطلعت على هذا الجزء الحديثي ما كنت أ ع ر ف من خرجه أ و أ ي ن مصدره حتى يعني وقفت حتى وقفت على هذا الجزء الحديثي هو جزء بعنوان الفوائد الحسام والحسام ل ل إ م ا م أ ب ي طاهر أ ح م د بن محمد أحمد بن محمد بن السلفي ا ل أ ص ب ه ا ن ي ل أ ب ي طاهر أ ح م د بن محمد السلفي و أ ب و طاهر السلفي هو من كبار الحفاظ و إ ن ه الحديث في القرن السادس الهجري يعني ولد رحمه الله تعالى ب أ ص ب ه ا ن في العام الثاني والسبعين بعد ا ل خ م س م ا ئ ة من ا ل ه ج ر ة ويعني رحل إ ل ى عديد من البلاد وكانت أ و ل ى رحلاته إ ل ى بغداد حيث سمع هناك من كبار المحدثين في ذاك الزمان عليكم السلام فسمع من أ ب ي بكر الطريثيثي بالثاء بتشديد الطاء وبضم الطاء الطريثيثي الطريسيسي الطريسيسي بكر أبي ومن الفانيدي يعني ومن غيرهما من كبار المحدثين في بغداد في ذلك الوقت و... ثم رحل بعد ذلك الى العديد من البلدان وقد سجل أ ب و طاهر السلفي المرويات التي سمعها من مشايه بغداد في م ش ي خ ة كبرى سماها ب م ش ي خ ة بغداد م ش ي خ ة ب هي أ ج ز ا ء ك ث ي ر ة تبع بعضها لم يطبع البعض حتى ا ل آ ن و... وقد أ خ ر ج الخطيب البغدادي هذا الحديث في الجزء السابع والثلاثين من ا ل م ش ي خ ة ا ل ب غ د ا د ي ة وكذلك أ خ ر ج ه في فوائد حسام في ف جزء و ا ئ د ح س ا م ب إ ن ا د ضعيف جدا ً عن ابن عباس رضي الله عنه والشاهد الذي نريد أ ن نصل إ ل ي ه من ذكر هذا ا ل أ م ر أ ن في إ س ن ا د هذا الحديث راويان كلاهما من أ ه ل الزهد و ا ل ع ب ا د ة الراوي ا ل أ و ل هو بكر ابن خ ن ي ش <تصفيق> ان في إ س ن ا د هذا الحديث راويان كلاهما وصفا بالزهد و ب ا ل ع ب ا د ة و ه م ا بكر ا بن خ ن ي س ومعروف الكرخي أ ب و محفوظ、مم. معروف الكرخي بتسكين الكاف الكرخي ف أ م ا بكر ا بن خ ل ي س فرغم أ ن ه وصف بالزهد و ب ا ل ع ب ا د ة و أ ن ه من العباد ولكن هذا ا ل أ م ر لم يمنع حفاظ الحديث و إ ئ م ه الجرح والتعديل من التحذير منه ومن وصفه بما يليق به في ر و ا ي ة الحديث فقال الامام ابو زرع الرازي عنه انه ذاهب الحديث, ذاهب الحديث. وهذا يعد من الجرح الشديد ذاهبوا الحديث ذاهب بالذنب من ذهب ة اسم فاعل من ذهب ة ذاهبوا الحديث هذه ص ي غ ة جرح تقال في جرح الرواه الذين وصفوا إما بانهم قد يعني ش ا ء حفظهم وصاروا يعني من سيء الحفظ أ و أ ن ه م يعني قد ترك حديثهم لا يقبل منهم حديث ترك حديثهم يعني تقابل مصطلح م ط ر و ك لمن عنده د ر ا ي ة بمصطلح الحديث、طيب. يعني <تصفيق> يقال انه م ط ر و ك ا ل ر و ا ي ة لا تقبل روايته <تصفيق> وقال أ ي ض ا ا ل ض ا ر ق ط ن ي نعمه النسائي إ ن ه متروك و أ م ا معروف الترخي فقد ذكره ابن حبان في السقاط وقال كان من عباد أ ه ل العراق ومن الزهد أو من اهل ل ز الزهد ولكنه كان, يعني كان ضعيفا في الحديث أ و لا يؤخذ منه الحديث أو ك م او قال أ قد يكون قال كان يضع الحديث فالشاهد ان كلا الراويين كان من, من الزهاد العباد ورغم هذا تكلم فيهم ا ئ م ة الجرح والتعديل وبيانوا ما هم عليه من, من باطل أ و من, من سوء حفظ أ و من جرح في ر و ا ي ة الحديث والامثله الامثله من هذا ك ث ي ر ة ف إ ذ ا فتحت يعني كتب تراجم الرجال تجد ي عشرات ن ي ع ا ل أ م ث ل ة نحو هذا أ ن أ ن ا س ا يوصفون بالزهد و ب ا ل ع ب ا د ة و أ ن ه م كانوا عبادا وكانوا يقومون الليل وكان فيهم وفيه من صفات ا ل ه الصلاح ورغم هذا قد جرحهم أ ه ل الحديث إ م ا بالضعف في ا ل ر و ا ي ة و إ م ا ب ا ل ب د ع ة و إ م ا بسوء الحجز و إ م ا إ ل ى آ خ ر أ ن و ا ع الجرح والتضعيف فلذلك بارك الله فيكم <تصفيق> إ ن صلاح الرجل في نفسه أ و إ ن حسن ع ب ا د ة الرجل أ و إ ن زهد الرجل هذه كلها لا تغني عنه شيئا اذا كان على ب د ع ة أ و إ ذ ا كان يعني لا ي ح س ن ر و ا ي ة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويخطئ في ر و ا ي ة الحديث أ و يجذب في ر و ا ي ة الحديث وكما كان يقول يحيى ا بن سعيد ا ل ق ط ا ن وغيره من ائمه الجرح والتعديل يعني إ ن ا وجدنا الصالحين الذين هم يعني يعرفون بالزهد والعباده ب ة من أ ك ذ ب الناس في الحديث أ ولذلك يعني كما ا ق و ل لا تعجب إ ن وجدت الخوارج الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأعلى صفات الزهد والعبادة صلى عليه وسلم بأعلى وصفهم يعني كانوا أ ع ب د في نظر البعض ليس في ا ل ح ق ي ق ة كانوا في نظر البعض أ ع ب د من ا ل ص ح ا ب ة لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وصفهم مقارنه ب ا ل ص ح ا ب ة قال يحقر أ ح د ك م صلاته م الصحابه إ ل ى صلاته يعني كانوا أ ص ح ا ب اجتهاد في احسان ا ل ص ل ا ة وفي الصيام وفي قيام الليل وفي ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن ولكن هذه م يعني لكن ه ا ل ع ب ا د ة ما نفعتهم ل ل أ س ف فكانت ح ج ة عليهم فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمي ي ع ن إذا رأيتهم أو لانهم ئ لقيتهم ت إيه ماذا ل أ أ ح د ث و ا ب د ع ة كبرى في هذا الدين كادت أ ن ت ق و د أ ر ك ا ن هذا الدين أو أن الدين تقتلع هذا الدين من جذورهم ه ا ل خ و ا ر ش أ خ ط ر و ا طوائف اهل البدع و أ ش د ه م ن ك ا ي ة في المسلمين لذلك جاء في وصفهم يقتلون أ ه ل ا ل إ س ل ا م ويدعون أ ه ل ا ل أ و ث ا ن تجد ان أ ح د ه م يعيش في بلاد الكفر ها؟ يعني منعما مكرما من أهل بلاد الكفر أهل ويطلق من, من عنده عمليات التخريب والتفجير في بلاد المسلمين ويصدر المجلات والنشرات هناك من لندن ها؟ يدعو ق و ل ايه يعني يدعو فيها الشباب الى تكفير حكام المسلمين والى الخروج عليهم بالسلاح、وبالكوة. والى ب ق و و ة ل تفجير إيه؟ المنشات في بلاد المسلمين وهو يعيش في بلاد الكفر تحت ق ي ا د ة و ح ك و م ة اهل الاوثان ن هذا الذي يسمى ي بمحمد صرور ز العابدين هذا صاحب ا ل ف ر ق ة ا ل س ر و ر ي ة أ و صاحب ا ل ط ر ي ق ة ا ل س ر و ر ي ة كما سماها ا ل ع ل ا م ة ا ل أ ل ب ا ن ي ه رحمه الله تعالى حيث قال في درس مشهور له مسجل ومشهور ي ي ع ن ا ل س ر و ر ي ة خ ا ر ج ي ة عصريه ها؟ هذا الرجل كان يجدر م ج ل ة سماها ب ا ل س ن ة و ي لا ع ل ا ق ة لا ب ا ل س ن ة البت بل هي حرب على ا ل س ن ة وعلى أ ه ل ه ا قد يعني كرسة أ و ص خ ر هذه المجله لتاصيل بدعه الخوارج هذه تكفير و س ا ط المسلمين واستحلال دماء المسلمين وترك أهل اهل ل مجلتي أ أبداً و س ا ما ن يعني ينتقد في ذ ه ا أحد من ا ل م خ ا ل ل ل ف ي ن أ ص و ل ا ل للإسلام ص ح ح ي ة م ن المنتسمين للإسلام ولا ولا الكفر اليهود نصار أهل من من من إيه ولا من أهل الكفر من اليهود أو、النصار. بل هو قد انصب غضبه كما انصب غضب الخوارج ا ل أ و ا ئ ل على العصاه اصحاب الكبائر م ع ا ا ص ي أو ل التي هي بلا شك دون الشرك ودون البدعه ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و يعني قد وعد هؤلاء العصاه انهم موعودون ب ا ل م خ ف ر ة وحتى و إ ن لم يتوبوا ب ر ح م ة الله أ ص ح ا ب ا ل م ع ص ي ة بخلاف أ ص ح ا ب ا ل ب د ع ة ف هم متوعدون بالطرد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم حيث يجيئون إ ل ى الحوض يوم ا ل ق ي ا م ة فتبعدهم ا ل م ل ا ئ ك ة فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا رب أ ص ح اصحابي ب ي أ فيقول إنه اصحابي ان ه قد غيروا واحدثوا وبدلوا بعدك ف ي ق و ل ص ح ق ا ص ح ق ا لمن غير ولمن بدل بعدي وان تكلم باسم سرو ان صاحب لحية ف كان ث ي ر من ص ح اصحاب ا البدع ب لحية ح ن الان في زمان الاسف الغربة لما في صاحب ر ت ا ل ل ي ي ة من السنن ا ل غ ر ة ا لحيه ع عندنا ا المسلمين فصار م من ة كل يطلق ل ت يصير صاحب سنها、كسب. و إ ن كان خارجيا و إ ن كان شيعيا و إ ن كان صوفيا و إ ن كان فيه ما فيه من البدع ولكنه عندنا من أ ه ل ا ل س ن ة ل أ ن ه قد أ ط ل ق لحيته شيء. الشاهد يعني بارك الله فيه. <تصفيق> ان اهل ر ك ا ل ل فيك إن أ ه البدع والاهواء هم أ خ ط ر على هذه ا ل أ م ة من ا ل ع ص ا ة ومن أ ص ح ا ب الزنا وشرب الخمر وهذا ب ش ه ا د ة النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ليس, ك... ليس... ليس... ليس كلامنا هذا هذا و كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه حكم على الخوارج العباد الزهاد ب أ ن ه م كلاب أ ه ل النار ولم يقل هذا في حق الزاني وشارب الخمر ك ا ن وان ي ع ي كانوا أ ص ح ا ب فساد ولكن فسادهم يعني مقصور على أ ن ف س ه م أ و على نفر قليل ممن قد يتبعهم على هذه م ع ص ي ة ولكن ليس كفساد أ ه ل البدع ل أ ن المبتدع يتكلم ي عند ي ع ن الناس باسم الدين ينسب أ ف ع ا ل ه و أ ق و ا ل ه إ ل ى الدين ها؟ فينخدع الناس به ويظنون أ ن كلامه هذا و أ ن ت أ ص ي ل ا ت ه هذه هي من ا ل س ن ة وهي ليست من ا ل س ن ة أ م ا الزاني إذا جاء فتكلم هل يقول إ ن الزنا هذا يتقرب ب ي إ ل ى الله هل هناك من ينخدع بالزاني بشرب الخمر يعني أ ص ح ا ب الفطر ا ل س ل ي م ة من ع ا م ة المسلمين ينكرون هذا ولا, ولا يشجعون مثل, مثل هؤلاء و إ ن كانوا يعني قد يقع ب ع ض ه م عن ضعف أ و عن ش ه و ة ولكنهم في ق ر ا ر ة قلبه يعتقد ان هذه من المحرمات ويانف أ ن يذكرها أ و أن, أن يدعو الى اصحابها ب بإشهار ه ا أو أن أ يقوم بخلاف ليه أ ه ل البدع فانت دون أ ن تشعر تصير د ا ع ي ة إ ل ى صاحب البدع ل أ ن ه ايه في نظرك يتكلم باسم الدين وبما وبقى... ب انك تتعامل ب ا ل ع ا ط ف ة كما ذكرنا وبال... وبالمشاعر التي نابع الهوى نابع المية فلاذي ليست أصول منهجية في يحدث من من أنك؟ تتعاطف المتدين مع هذا ولكن ه قد د ت ي ن ب د ي ن أهل ا ل ب د ع ل ي س ب د ي ن أ ه ل ل ا س ن ة وتأخذ ب ظ ا ه ر زهده و ع ب ا د ت ه و ق د يكون ع ب د ا على ا ل س ن ة ه ع ب د ا ل ل ه على ل ا س ن ة يصل هناك ل اهل بدر لا ل يكون م على ل ا س ة ه ب ا د اهل ت موافقا ل س ن ة لكن إ ذ ا أ ت ي ن ا إ ل ى مسائل الاعتقاد و إ ل ى أ ص و ل المنهج اصول أ ه ل ا ل س ن ة هنا تحدث ا ل م ف ا ر ق ة فتجد أ ن د ه الخلل و ا ل خ ط أ و ا ل إ ح د ا ث والابتداع في بعض مسائل الاعتقاد أو في بعض مسائل يعني كما قد تكلمنا مرارا في المجالس ا ل س ا ب ق ة عن سيد ق ب وعن يعني إ ح د ا ث ه في هذا الدين يعني العديد من البدع و ا ل أ ق و ا ل التي أ ف س د ت الشباب والتي صيرت ل ل أ س ف الكثير من شباب المسلمين في, الثلاثين السنة الأخيرة منذ أو يعني نقول في الخمسين ث ث ل السنة ل ا ا ي ن أ ي ر ة ن يعني نقول ذ أو ل في ا خ م س ن ة ا ل أ خ ي ر ة منذ أ ن يعني ظهر سيد قطب في هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا و ب د أ يؤصل بكتاباته ا ل ت أ ص ي ل العصري لمنهج الخوارج في أ غ ل ى صوره ف إ ن كتابات سيد قطب يعني تعد من أ ع ظ م المصادر التي اعتمد عليها أ ص ح ا ب الطرق ا ل خ ا ر ج ي ة في هذا العصر في ت أ ص ي ل بدعتهم ويكفينا أ ن نقول وقد ذكرنا هذا ولكن نعيده يعني الإخوانينا الذين يكونون لم قد يسمع هذا الكلام إ ح ن ا ن ق ر أ عليكم موضعا واحدا من كلام سيقض في تفسير ص و ر ة ا ل أ ن ع ا م في الظلال والتي فيها يتكلم أو يؤصل ت ك ل م أو ي س ي ق ب ت أ ص ي ل ا لتكفير ع ا م ة المسلمين في هذا البلد بخصوص ا ل وفي غيره من بلاد ا ل إ س ل ا م التي ابتليت بتحكيم بعض هذه القوانين عليه الوضعيه ف... وبه ندرك خطوره、سيطر. ق د نقلت أ ن هذا الموضع ونقلت غيره في ا ل ط ب ع ة ا ل أ خ ي ر ة من كتابي دفع بغي الجائر الصائل على إ م ا م الجرح والتعديل وعلى المنهج السلفي و أ ئ م ت ه بالباطل ل قال ل ل اقرأ ا ا تفسير سيد في تفسير الضلال. في الجزء المجلد الثاني الصفحه الخامسه بعد المئه من طبعه دار الشروق ا الصفحة ال ال ال الصفحة الWhite ال م ل ة صفحة عند طبعه دار الشروق قد يكون على ما يحضرني قد تكون هي من ا ل ط ب ع ا ت ا ل أ خ ي ر ه آ خ ر طبعه للظلام وهي لا تختلف هذا الموضه لا يختلف في كل الطبعه ماذا قال السيد قال السيد ل ق د استدار الزمان ك ع ي ا ت ه يوم جاء هذا الدين ل ل ب ش ر ي ة بلا إله إ ل اله ا ل الا ت ت د ا ب ب ش ر ي ة إلى ع د ة ا ل ع ا ه و إ ل ى دور ا ل أ د ي ا ن ونقصت عن لا إ ل ه إ ل ا الله و ل ق ص ت من ا ل ن ق و ص الصوت و ل ق صوت ارتدت ا يردد على الماذن لا اله الا الله اعد علينا العباره ا ل أ خ ي ر ة يقول سيد لقد استدار الزمان كهيئتي يوم جاء هذا الدين إ ل ى ا ل ب ش ر ي ة بلا إ ل ه إ ل ا الله <تصفيق> ق د ارتدت ا ل ب ش ر ي ة الى ع ب ا د ة العباد والى ج و ر ا ل أ د ي ا ن ونقصت عن لا إ ل ه إ ل ا الله وان ضل فريق منها يردد على ا ل م آ ذ ن لا إ ل ه إ ل ا الله دون أ ن يدرك م ذ ل و د ه ا ودون أ ن يعني هذا ا ل م ذ ل و د وهو يرددها ودون أ ن يرفض ش ر ا ئ ه ا ل ح ا ك م ي ة التي يدعيها العباد بان تسلم وهي مرادف ا ل أ ل و ه ي ه لان ا ل ب ش ر ي ة عادت ا ل ل ج ا ه ل ي ة وارتدت عن لا اله إ ذ ا الله ف أ ع ط ت لهؤلاء العباد خصائص ا ل ا ل و ه ي ة ولم تعد توحد الله وتخلص له الولاء ا ل ب ش ر ي ة بجملتها بما فيها اولئك الذين ي ر د و ن عن المرادف بمشارق افضل منها بلا م ج ل و ل ولا واقع وهؤلاء أ ث ق ل اثما إ و أ ش د عذابا يوم ا ل ق ي ا م ة ل أ ن ه م ارتدوا إ ل ى ع ب ا د ة العباد من بعد ما تبين لهم الهدى ومن بعد ما كانوا في دين الله بك ك ف <تصفيق> <يعني> الكلام واضح <تصفيق> يعني سيد لم ي س ت ث ن و ا ل ب ش ر ي ة بجملتها بما فيهم الذين يرددون على الماذن لا إ ل ه إ ل ا الله قد ارتدوا اترضون هذا الحكم أ ت ر ض و ن هذا أ ت ر ض و ن مثلا أ ن رجلا عاميا بسيطا مثل مثلا ع ن حمد هذا ومثل ع ن إ ب ر ا ه ي م الذين قد في هذا النسجد ها؟ ها؟ يؤذنون في قد هم بلا شك ينكرون د خ ل و في أهم ل ولذين ا م سيئة ي د د على علماء على المآذن لا إله إلا الله ولكنهم إيه؟ قد ليسوا علماء وليسوا على دراية بالمشائل ل دراية قد تحكيم ي يثيرها السيد ينكرون هذه هم ت الحكام لغير الله شر بقلوبهم و ا ولكن لا ي س ل ح ي ل ة له والبعض قد ي ت أ ث ر نعم ببعض الدعايات أو بعض اللي الأمور بعض الأمور ا ل ك ا ذ ب ة التي تزاع في و ش ا ئ ل الاعلام ولكنه في ج ن ة أ م ر يعتقد ي ع ت ق ا ح ق ي ة شرع الله بالحكم ولا ينكر ا ل ش ر ي ع ة ولا ينكر الحدود ا ل ش ر ع ي ة هل أ م ث ا ل ه ا لا يستحقون أ ن يحكم عليهم بالرده فترضون ذ هذا فرض هذا ا فرض فرض لأبيك لأمك أ م ك ا ل ب س ي ط ة قد تكون مثلا قد تكون فلاحه من أ ه ل القرى ها؟ وتردد لا إ ل ه إ ل ا الله ولكنها على ت أ ص ي ل سيد لا تدرك مدلولها ولا إيه ولا يعقلون ويضيفون واضح إلى كلام الذي المسلمين بالجملة هؤلاء الذين لا يعقلون ويضيفون عن سيد بالباطل هذا كلام、واضح. لا لكس هذا إيه يعني سيد فيه ذكره عن آخر كفر فقد يقول حتى الذين يرددون على المال لا اله إ ل ا الله ارتدوا يعني إيش تريدون أكثر من هذا؟ ما ن ه ذ م الذي ا يريد محمد حسان ومن على شاكلته من المدافعين عن سيد قطب بالباطل أ ك ث ر من هذا لما يطلق, يطلق التكفير الصريح بهذه الطريقه ة ا حسبنا يعني عز نعمة الله وجل وهو نعمة النصير ونعمه الوكيل على هؤلاء الذين لبسوا على الشباب أ م ر دينهم وخدعوا المسلمين فهذا هو الرجل الذي قال فيه, سيد الذي قال فيه محمد حسان إ ن ي أ ح ب هذا الرجل في الله أ ش ه د الله أ ن ي أ ح ب هذا الرجل في الله مع علمي يقينا أ ن عنده أ خ ط ا ء وقال في موضع آ خ ر أ ن ق ل لكم الكلام الرائع الذي قاله الشهيد صاحب الظلال الذي قدم قلمه وفكره لنصره هذا الدين أ ي دين هذا ن ص ر ا ل دين الخوارج أ ي دين هذا الذي يتكلم عليه محمد حسان هل هو دين أ ه ل ا ل س ن ة هل هو دين ا ل ص ح ا ب ة الذين كفرهم وسبهم سيد قب أي, أي دين ه ذ الذي ا نصره سيد قب وياتي ا ل ذ ي د ف ع عنه حسن محمد س ا ا ل م ا ة و أ ت ي بالشبهات التي ما اتى بها أ ه ل البدع لكي يلمع وينمق ص و ر ة سيد قب في أ ذ ا ن الشباب ويفتري ويكذب على ا ل ع ل ا م ة ا ل أ ل ب ا ن ي ر ح م ه الله تعالى حتى ي ز ه ر ا ل أ ل ب ا ن ي ب أ ن ه من الذين أ ث ن و ا على س ي د ق ب ويكتم كلامه الصريح ا ل آ خ ر الذي فيه التحذير من شيخ ق ر ب ي هادي والتعديل ع بن ها؟ إمام الجرح يتهم بانه من غلاه التجريح لانه يدافع عن س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم ل ه و ويدافع عن أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ضد كلام سيد قب الذي سد ف ي أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم إنه من التجريح لأنه يدافع عن الصحابة. ومحمد حسان انت تَجْحَنْهُ مِنَ الْمَوْتَدِلِيْنِ وِمِنَ الْمَحْبُوبِينَٰ عَندَ يدام ومحمد سَيْتِمَ غلات التجFF الصحابة الْوَعَازِ الْناَسِ فَذَاكِ يَصِيْرُ الذين لا يتكلمون في أ ح د على حساب دين الله هو ي ج ا م ل الناس على الله حساب دين ف أ ف ي ق و ا بارك الله فيكم ادركوا خ ط و ر ة هؤلاء وكونوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أ ح س ن ه و ل ئ ك الذين هداهم الله وليك هم قولوا الألباب هم نحن قد كنا وصلنا في ر س ا ل ة الى غ ل ا ت التجريح التي يعني كما ذكرنا ا ل آ ن ا ل أ و ل ى أ ن يوسم ى بها صاحبها فهو ا ل أ و ل ى أ ن يقال إ ن ه من غ ل ا ت التجريح حيث انه طعن ا بغير حق في كبار أ ئ م ة الجرح و ا ل ت ع د ي د في هذا الزمان ووسمه م بغير ما فيهم وظلمهم ظلما بينا ها فهو ا ل أ ح ق أ ن يطلق عليه أ ن ه م منغولات التجريح و ل ي س هؤلاء العلماء الربانيين ن ي تلبيسات في هذا الدرس. والتي من ضمن الدرس حسان هذا قد يعني ب د أ ن ا الرد الرد عليها في الدرس السابق الذي كان قبل رمضان انه غفر ا له ل ل هداه و ه الله عز وجل أ ت ى بفتاوى ق د ي م ة م ج م ل ة لكبار ل الدائمة ل ج ن ة العلماء في ا ل م م ل ك ة هذه الفتاوى هي لا تخدم ه د ف ه و لكنه أ ر ا د أ ن يوجهها بعاطفته وبهواه وباستغلاله لجهل الشباب الجالسين أ م ا م ه ب حتى ق ق ي ة الأمور ح يحقق هواه الذي يسعى اليه ف ا ل غ ل م ا ء و الكبار من أ ع ض ا ء اللجنه دائما في ذ ا ت الوقت الذين أصدروا هذه لما سئلوا عن بعض ا ل أ ح ز ا ب ا ل ب د ع ي ة المعاصرة في هذا ا ل م في ز نحن ن حزب ا ل إ خ و ا ن المسلمين و ج م ا ع ة التبليغ والدعوه ة والتكفير و ا ل ج ر ة ف ر ق ة التكفير و ا ل ه ج ر ة ف أ ج ا ب و ا ب إ ج ا ب ة م ج م ل ة إ ن هذه ا ل أ ح ز ا ب يعني والفرق فيها حق وصواب وباطل ف ي ه ا وحق كلام مجمل بلا شك لا يوجد مبتدع على وجه ا ل أ ر ض ليس عنده حق ا ل ب ت ة بل المسلم الذي ما زال مسلما ولكنه على بدعه وبلا شك عنده قدر من الحق و إ ل ا لصار ي كافرا بل حتى الكافر قد يقول حق أ ح ي ا ن ا ولكن ليست ا ل ع ب ر ة ليس هذا و ا ل ن ز ا ن الشاهد يعني أ ن هذه الفتوى ا ل م ج م ل ة ا ل ق د ي م ة ل أ ع ض ا ء ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة استغلها أ م ث ا ل حسام للتشويش ولتلبيس ا ل أ م ر على الشباب واعرض هو ومن على شاكلته أ ع ر ض و ا متعمدين عالمين عن الفتاوى ا ل أ خ ر ى التي أ ف ت ى بها أ ع ض ا ء ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة بعد ذلك ها؟ لما بلغهم تفاصيل مناهج هذه ا ل أ ح ز ا ب وعلى ر أ س هؤلاء العلامه ة واللجنة الدائمة الإمام ذاك الوقت عبد العزيز بازر م رئيس ر في بن عبد ح الامام عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى و نائب كان نائبا ك ن نائبة رئيس ا ل ل ج ن ة الدائمه ة ع ل ا م ة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى ب ش ه ا د ة ولده الاجهة و حي ت ى الان ح يرزق الشيخ ا ل أ خ محمود عبد الرزاق عفيفي والذي كان في ضيافتنا منذ اسبوع تقريبا هنا كان في ضيافته هنا في ب ي ت ي وصلى معنا القيام ي ش ه د على أ ب ي ه أ ن ه كان ي ت ب ر أ من حزب ا ل إ خ و ا ن و أ ن ه م ن ت م ابدا ا ل ب ت إ ل ى حزب ا ل إ خ و ا ن وانه كان يحذر من منهج هؤلاء ها؟ وفتوى ا ل ع ل ا م ة عبد الرزاق عفيفي في التحذير من ج م ا ع ة التبليغ و ا ل د ع و ة أ ش ه ر مما يكون وهي م ذ ك و ر ة في مجلد فتاوى ا ل ع ل ا م ة عبد الرزاق عفيفي والذي سوف نقوم إن أحيانا الله ب إ ع ا د ة طباعته إ ن شاء الله تعالى ب إ ذ ن ولديه الشيخ محمود عبد الرزاق فالعلامه ة عبد ا ا ل ر ز ق ابن والعلامة باز وكذلك الفوزان ع ل ل ا ا م ة وغيره من م أ ع ض ا ء ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة أ ف ت و ا بفتاوى م ف ص ل ة تحمل جرحا مفصرا واضحا م ح ذ ر و ن فيه من مناهج هذه ا ل أ ح ز ا ب وكما قال الشيخ ب ن باس في آ خ ر فتوى له سجلت بصوته في م د ي ن ة الطائف قبل أ ن يموت بسنتين سئل سؤالا صريحا ها قد قرأنا هذه نقرأها قرأنا الفتوى السابق قد فقدرت تجداد مرة أخرى حتى تجداد يقينا حتى شؤال نعم سئل س م ا ح ة الشيخ ا ل ع ل ا م ة عبد العزيز بن ب النجاز ز احسن شيخ ارفع صوتك بارك الله فيك أحسن الله إلي هديث النبي صلى الله عليه وسلم. ه ل ج م ا ع ة ا ل ت د ي ر على ما عندهم من ش ك ي ا ت وبدع و ج م ا ع ة ا ل إ خ و ا ن المسلمين على ما عندهم من تحزب وشق العصا على أ و ل ا ه ا ل ج م ه و ر وعدم السمع والطاعه هل هاتين الفرقتين تدخل في الفرق ا ل ه ا ل ك ة ف أ ج ا ب ر ف م الله تعالى له وتغمده بواسع رحمته تدخل في الثنتين والسبعين من خالف ع ق ي د ة أ ه ل ا ل س ن ة د خ ل في الثنتين والسبعين المراد بقوله أ م ت ي أ ي أ م ة ا ل إ ج ا ب ة أ ي استجابوا له و أ ظ ه ر و ا اتباعهم له ثلاث وسبعين فرقه ا ل ن ا ج ي ة ا ل س ل ي م ة التي اتبعته س واستقامت على دينه والتتان وترعون فرقة في ملكات العاص فقال ة فيه م السائل يعني هاتين الفرقتين من ضمن الثنتين والسبعين ف ا ج ا ت نعم من ضمن الثنتين والسبعين و ا ل م ل ج ي ئ ة وغيرهم ا ل م ل ج ي ئ ة والخوارب بعض ه ل العلم يرى الخوارب م الكفار خ ا ر ج ي لكن د ا خ ي ن في عموم الثنتين والسبعين اقرأ الفتوى توصيق في, في شرط المنطقة في ك الشريط ن ق ب وفاتي أو الله ا رحمه أقل؟ ل سندي موجود يعني، الشريط موجود تجدو تجدونه على, على هذه ا ل ش ب ك ة التي تسمى بالنت لا. لا. كثير من المواقع、يعني. على ش ب ك ة السحاب وعلى غيرها من الشبكات ا ل س ل خ ي ة على ا ل إ ن ت ر ن ت كان محمد حسان صادقا في أ ن ه يتابع العلماء الكبار كما أ خ ذ يعني يكرر هذا أ ك ث ر من م ر ة في درسه <تصفيق> إ ل ى غ ل ا ي ه التجريحه قل و أ ن ا لا أ ق و ل لكم إ ل ا ما قاله العلماء الكبار أ ن ا تابع للعلماء الكبار طب لماذا ذكر ما يوافق هواه فقط من فتاوى العلماء الكبار ا ل ق د ي م ة و أ ع ر ض عن ذكر الفتاوى الاخرى إ ن كان منصفا إ ن كان باحثا عن الحق ي ق ر أ كل الفتاوى لكنه ما يريد هذا هو يريد أ ن ي ق ر أ الفتوى التي تخدم هدفه ه وهواه فقط ل أ ن ه لو ق ر أ مثل هذه الفتوى إيش إنهدى اللي يحدث درسوه خلاص ما ن أ س س ه ما صار لكلامه قيمه ة يعني ك يصير ابن باز من التشريح أيضا ابن باز والآن ابن باز قد أدخل الإخوان حزب الإخوان وجماعة حزب من ضمن الثنتين غلطة أدخل التبليغ والدعوة أهل قد فرقة فرق البدعة في والسبين ا ل م ت و ع د ة باعذاب النار ها؟ طبعا نقصد ب ا ل م ت و ع د ة نحو أ ص ح ا ب الكبائر أ ص ح ا ب الوعيد يعني ليسوا ليس كفارا ل ي س ولكنهم ا كفارا و على وعيد أ ن يعذبوا إ ذ ا لم يتب و الله عز وجل عليه أو أن يتوب يوتوا إذا لم يتوب قبل فهم ف ا ل آ ن ا ل ع ل ا م و إ ب ن باز بهذا يخرج من ج م ل ة العلماء المعتدلين الذين قد ادعى حسان أ ن ه يطمئن إ ل ى فتواهم ف إ ن محمد حسان في كتابه ا ل أ خ ي ر الذي يعني رد فيه على ك ت ا ب الكواشف الجريه ة أو رد ف ي على بعض ما أنا قد ذكرته في حقي من نقد وإذن قد حقي ذكرته في في كتاب الكواشف الجليه للفروق بين ا ل س ل ف ي ة والدعوات ا ل ح ز ب ي ة ا ل ب د ع ي ة فقام محمد حسان في كتاب الجوارح ي ا ل ا هذا ن الذي يعني أقر كل قال قال إني أعترف منه كثيرا في الدروس أراد أن يحصل إن شاء الله على تسجيل الدروس ا ل س ا ب ق ة وان شاء الله ب إ ذ ن الله نعطيها له عليه على قرص حاسب اله فقال محمد حسان في هذا الكتاب ا ل أ خ ي ر الذي يعد آ خ ر ص و ر ة تمثل منهج حسان الذي فيه هو يعني قد اعترف بكامل اختياره بمنهجه يقول ها ا ل ج و ا ر ا ل حسان في بيان منهج محمد حسان فهذا الكتاب حسان يعترف ان, ان هذه الجماعات والاحزاب عندها ضلالات وبدعه ت ب ذ ا تراجعا ان كان تراجعا ان يتراجع منك ونحن نحب نحب لك طيب لك لخط سبحان الله ي ع نحن ي ن نحب لمحمد حسان أ ن يصير من أ ن ص ا ر الحق هل, هل, في هل بيننا وبين محمد حسان خلافات شخصيه او ث ل اختلفنا ا على ق ط ع ة أ ر ض نحن ندافع عن الدين ف إ ن صار عونا لنا ومعضدا ل أ ص ح ا ب دعوه الحق فبها نعمت هذا الذي نريده فالشاهد انه قال ب ه ذ ا لماذا لم يسمي حزبا واحدا ولا ج ا م ع ة و ا ح د ة من هذه الجماعه والاحزاب قال كلاما مجملا أ ي ا ن تهربا منه أ ن يسمي هذه الاحزاب حتى أ ن ت اعترفت أ ن هذه ا ل أ ح ز ا ب الرجمات عندها ضلالات حيث اني في كتاب الكواشف ولا الموضع الكواشف ولا جوابيه الجوار تكون بأسأل الذي على كلامي هذا في الحسان الله الله أنا هذا ما شاء الله بارك الله. <تحفظ> أكثر مني ما شاء ربط طيب مقرأ أكثر بس مني قد قد ذكرته في في تكون تحفظ الله うん。 بعد أ ن ك نقلت ت د ن ق ب ع د كلام حسان في درس له بعنوان الطريق إ ل ى الله ودرس منصور يضبح حتى الان تجدونه كما قال على ا ل أ ر ص ف للأسف قال محمد حسان في محمد ه ذ ا الدرس سبحان الله بعد أ ن ذكر حديث الافتراق الام الى أ م ثلاثه ن س ب ع ي ن ف ر ق ونقل يعني ك ل التصحيح م أو ا ل أ ل ب ا ن ي له فقال باكى لمن يناقض فهم هذا الحديث وهذا من تناقضه العجيب في هذا الدرس قال فرق سبحان الله لا سلافي بين أخ لا فرق بينه وبين اخيه من جماعه التبليغ ولا فرق بين هذا وبين اخيه من جماعه, بين بين جماعة انصار السنه هكذا خلط, خلط الحق بالباطل كلنا جميعا نقول لا اله الا الله ها؟ وكلنا جميعا نقول محمد رسول الله لا منهج لنا الا القران ولا شرع, ولا شرع الى شرع النبي صلى الله عليه وسلم وبلا شك لا يوجد مسلم ها لا, يعني لا يقول ع ن ي ي لا لا إ ل ه إ ل ا الله ولا يقول محمد رسول الله ولا يوجد مسلم ليس له منهج إ ل ى ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة حتى الشيعه ة الشيعة دعونها الخوارج لا إلا الخوارج ا هل يقولون إله يقولون يعني لا إله إلا عيسى الخوارج يقولون إيه؟ لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله هل الخوارج يدعون أ ن ه م ي أ خ ذ و ن شيئا من خارج ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة كل ا ل ف ر ق ا ل م ب ت د ع ة ت أ خ ذ من ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة ولكنهم ليس كلهم ي أ خ ذ و ن فهم السلف هذا هو الفارق الذي خ ل ط فيه حسان وميع ا ل أ م ر حيث انه أ د خ ل السلفي و ا ل س ل ف ي ة ليست حزبا ا ه لو صارت ا ل س ل ف ي ة حزبا لماذا ت ب ر أ ن ا من الحزب ولم ن ت ب ر أ من ا ل ت س م ي ها يعني لو جاء ج م ا ع ة وتحزبوا وصاروا حزبا له يعني ولاء وبراء وله بيعه على هذه الطرق ا ل ب د ع ي ة التي عليها حزب ا ل إ خ و ا ن وتسموا ا بالحزب السلفي نحن ن ت ب ر أ منه مع عدم تبرانا ؤ ن م ل ل س ف طبعا من ت ب ر ؤ ا من منه السلف فالحزب السلفي ليس من منهج السلفي شيء بل هم على, يعني على طريقه سيد قب وعلى طريقه محمد سرور ا ل س ر و ي ه في التكفير على ط ر ي ق الخوارج فلا تنفعهم التسميه بالسلفيه وان كانوا يوافقون منهج السلف في امور اخرى ولكنهم كانوا على منهج الخوارج في التكفير الشاهد يعني وفي عدم اعتبار ولايه, ولاية امر المسلمين و إ ن كانا ظالمين على خلاف ما أ ج م ع عليه أ ه ل ا ل س ن ة أ ن ولي ا ل أ م ر و إ ن كان جائرا و إ ن كان ظالما و إ ن كان فيه ما فيه فما دام صارت له الغلبه ة للولاية بالغلبة صارت هكذا قال الامام احمد في اصول السنه وقال الطحاوي في عقيده اهل السنه وقال البربهاري في شرح السنه والللكائي في شرح اصول الاعتقاد والاجري في الشريعه وابن بطه في الابانه وابن القيم في بعض كتبها واستخدام وال... القوه ف إ ن ه تجب ط ا ع ت ه في المعروف ولا يجوز, ها؟ ولا يجوز الخروج يجوز عليه لا بالسلاح ولا ب ا ل ك ل م ة ل أ ن في الخروج عليه سفك الدماء و إ ش ا ر ة الغوغاء وانتهاك الحرمات هكذا قال الحافظ المحجر الفتح、طيب. فالمحجر نقل إجماع أهل العلم نقل أهل في فتح الباري على عدم جواز الخروج على الحاكم و إ ن كان فاجرا ظالما لان الخروج عليه من من إ ر ا ق ة الدماء و إ ث ا ر ة الغوغاء وإيه؟ وانتهاك إ ه و الخرمات ف ر م م ت ونولا يجوز ا ا ل ل ف في ت ه م ع و ف إذا أ ر بمعروف ع ه لله أيها الله في المعروف, إذا أمر تجيب طاعته في المعروف. لله. يا الذين أطيعوا تعبداً أمن و ا ط ي ه الرسول و أ و ل ي ا ل أ م ر منكم هو الذي تولى ا ل أ م ر تولاه بغير رضا أ و بغير اختيار لكن أ ق د ا ر الله قل... قل... أ ن الله عز قدر أ ن يكون هو له الولاد فهذا واقع ن ع ي ش نهرب من الواقع على طريقه اخراج نهرب في الكهوف والجبال مثلما صنع الخوارج مثلما صنع الملاكم ب ح ج ة الجهاد وقد أ ف س د على المسلمين ما لم ي ف س د و ا ا ل أ م ر ي ك ا ن في عشرات السنوات يعني الله ان ا ل م ل ا د ئ اعطى ل ل أ م ر ي ك ا ن ف ر ص ة ما كانوا يحلمون بها ولو أ ن ف ق و ا مالهم كله ما استطاعوا ان يحصلوا عليها إ ل ا عن طريق ا ل م ل ا د بلاد التوحيد من أنهم تمكنوا من تمكيلا كاملا ولكنهم يعني تمكنوا أن زنودهم يضعوا بعض ليس ج ل بسبب ميلاد سهد ع ن ي و م يكتفي ب ن ل ا بهذا بل صار يعني يريد ع ن ي ي أ ن يضعف أ ك ث ر ا ل ح ك و م ة ا ل م س ل م ة التي تدعو إ ل ى التوحيد في شتى أ ن ح ا ء ا ل أ ر ض و ت و ز ع كتب ت ا ل و ح ي د بشتى الى ل ل غ ا ت وتدعو إ س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم وتامر بتطبيقها و إ ن كان فيها ضعف وإن كان فيها ما فيها من بعض ا ل أ خ ط ا ء التي لا يخلو منها ها مسلم عادي فضلاً على فضلا منها يخلو أن حاكم يقوم ا ل م ل ا د ب إ ض ع ا ف ه ا حتى يمكن للشيعه ة من بلاد التوحيد إذا ضاعفت ه ا ل ك و من بلاده التوحيد ت ن ر ك للمخرفين من ا ل ص و ومن ف ي الشيعة ة الرافض ح ت ى ي م س ك و ا زمام ا ل ح ك م مرة ة أخرى ف ي المملكة ويعيد بلاد الحرمين إ ل ى عصور الجاهليه ة التي كانت ل ي ع ا قبل أ ن يقوم ا ل إ م ا م محمد عبدالله بدعوته ماذا يريد و ابن ي ل ا د لادم ذ ا ا يقوم بتخريب ب ل التوحيد ويبصوا أعوانه هم منهجي وصاروا على تصريحاتهم هل ا ج ت م ع ت و ا من هذا الكلام تعرفونه ام لا تعرفونه ها؟ <تصفيق> <تصفيق> ما هو ده ه ذ ة ا ل ب ا ط ن ي ة ولا اجتماعك أم فطبعا ق ص د كلما ه ا ل ن ا ط ن ي ك ي ه اليس كذلك و أ ن ا قد أ ح ل ت ك على الموضع من كتابي المطبوع الذي يطبع ب إ ذ ن شرعي من ورثته وكان على راسه محمد قطب ع بمعريفة وبعلم افتراعا الكتب محمد شرعي الورصة ليس سيئة على لم قد تطبع تطبعها هذه ها؟ بإذن من أدم وقام محمد قب بنفسه بنصر آ خ ر كتاب لسيد ق ب ل لماذا اعدموني في ج ر ي د ة المسلمون في ا ل س ع و د ي ة منذ سنوات ه و ل ذ ي ن ص ر ه اعتراف سيد ب أ ن ه كان يسعى لتدمير م ح ط ة كهرباء السد العالي وبتدمير بعض ا ل م ن ش آ ت والكباري في داخل مصر ي أي. ح ما رايك ي أن ذ بهذا الكلام. ما مصلحتون أن على ما مصلحتون. هل نحن لا اعنينا بهذه الوصائق أمثال ه ب و بالعكس ه نحن كانوا مثلا قال ليس أمور حتى ان كانوا على الحق نحن نسعد بهم ونؤيدهم نريد ح ن ن ن ص ر ة الحق ونريد ت أ ي ي د هذا الدين ولكن نريد ت أ ي ي د هذا الدين بالسبل والوسائل التي شرعها رسول هذا الدين ولكن ا ذ ي به لا نريد طرقا ووسائل تفسد هذا الدين أ ك ث ر وتعطي ا ل ف ر ص ة ل أ ع د ا ئ ه من التمكن من أ ص ح ا ب ه فأسان منادم كان يعرفه ا ا ل ل ع محمد ة م بن عبد الوهاب البنه الله تعالى <تصفيق> الذي أخو أخو الشيخ عبدالوهاب البنّة الذي قدم كتاب الكواشف له الأنجلية والشيخ عبدالوهاب أخو نسأل حسن الخامسة مع من الآن قدم القصص محمد العمر هؤلاء وسائل الإعلام لا يزورونه على ذ ك ر م و لا يعرفونه ولا و إ ذ ا ذهبوا إ ل ى م ك ة لا يزورونه يعيش في مكه ها؟ <تصفيق> هذه ا ل أ ح ز ا ب حزب ا ل إ خ و ا ن وغيرهم الشاهد يعني الذي دلاء ذ يعنينا الان ايه <تسكيل> اه فضلا نعم اصبح ة فكوة سنية اطاطية الى والفكوة اللي دولة تنويش هزا, هزا من الغربة. هزي الغربة الدين من من غربة、الدين. ب د أ الاسلام غريبا ً وسيعود غريبا ً كما ب د أ هذه ا ل غ ر ب ة ا ل ح ق ي ق ي ة غ ر ب ة أ ه ل العلم ليست غ ر ب ة أ ه ل البدع ان أ ه ل العلم قليل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إ ن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعون من, ال... من القلوب إ ن م ا يقبض العلم بقبض العلماء هذه سنن قضريه ة فيه هذه نحن ندفع السنن ا ل ق ض ر ي ة بالسنن ا ل أ س ر ع ي ه لا نضعف بسبب, بسبب الأحكام القدرية أو السنن القدرية أو بسبب غ ل ب ة أ ه ل الباطل هذا لا ي ب ع ث ن ا عن قول الحق وان ندفع هذا الباطل و إ ن ك س ر بكلام أ ه ل الحق هذه يا هذي سنه أنت بتسألني عن أمر قدري ذ أقدر الله لا ي س أ ل عما يفعل هم ي س أ ل و ن هذا من البلاء、نسمع. هذا يعد من الابتلاء لماذا ن يكون ه هذا قد ن ل ل م م وقوبة يعني ا ص ا ر الدعاء إ ل ى الحق من أ ه ل العلم قليل خصوصا في هذه البلاد العلماء الربانيون في هذه البلاد قليلون وقد لا يوجدون لا إلا ع لماذا ى يعني في ق معدول م ا هذا من الابتلاء هذا الابتلاء من قد يكون ب س ر ب اعراض بعض المسلمين عن العلم فلما اعرضوا عن العلم قبض الله ايه علماءهم ما؟ وهذه سنه ربانيه ما دل انت ف م كلام ت الان؟、لا. فهمت هجي لماذا؟ لا. لا. لا. لا. سنة قدرية سنة قدر كوني ب لا شك لا ي ع ن أن أهل الحق يموتون ي هذا أهل إنه الحق كما قال ا بل ل ر س و ل صلى ل ل ا ه عليه وآله ل و س م لا كذال طائفة من أمته ظاهرين الحق على لا يضروه من خزلهم ولا من خالفهم حتى ي أ ت ي أمر امر ل ل ه ه على عبدالوهاب ذلك الشيخ, الشيخ محمد عبد نسأل ا ا محمد ب ك ك و ا ن ت آخر جيارة ل ل ش ي خ إلى حوالي من ثلاث نص منذ سنوات مثلاً في وزار في أ ن ص ا ر ا ل س ن ة ونصحهم م ب ي ن لهم المنهج الذي يجب أ ن يسير عليه وكان المنهج الذي أ س س عليه الشيخ محمد حامد الفقهي ي جماعة ملازم أنصار السنة كان ملازم الشيخ حمد حمد. نعم كان, كان ف ا ل ش خ محمد كان كما كان يحكي لنا أن أسامة بن لادن وكان عمره يحكي عبدالوهاب لاد بن كان لنا وكان أن ستة عشر عاماً كان ي أ ت ي ه في بيته في م ك ة في ب كان ة مكة في ك في يزور الشيخ محمد عبد الوهاب ويجالس, ويجالس الشباب الذين كانوا معه فهو ك ا ن يقول الشيخ محمد عبد الوهاب وكان ك ابن ن نادر في أ و ل أ م ر ه في هذا السن كان على ا ل س ن ة وكان يطلب ل ل ا ع محبا وكان م للعلماء وكان يجالس العلماء وكان من ضمن هؤلاء العلماء الشيخ محمد عبد الوهاب ف ثم قال حتى ابتلي لبعض هؤلاء الذين أ غ ر و ن بالسفر إ ل ى أ ف غ ا ن س ت ا ن فسافر إ ل ى أ ف غ ا ن س ت ا ن والتقى بخالد معزرة ب... لا ب... من ع ر ة بالزواهر الاثرياء ظ و ومن اصحاب ا ل أ م و ا ل وكان تصريحاته واضحه و م ع ر و ف ة في مصر لما مصر كان في مصر بعد ان هرب إ ل ي ه من غلات ن م الخوارج من يعني يستحل ع ن ي ي دماء المسلمين بلا تقوى ولا ورع ا ف ل ل أ س ف تمكن أ ي م ن الظواهري من أ ن يؤثر على أ س اسامه م بن لادن من أن يحيده عن ل ا يحيده ب ي ل ل الذي كان ولو ص ح ح ي يسير فيه كان ا أنفق س أ بن لادن ذ ه ا ل ميلادن ل أنفقها ا ع ل ي ة دعاء وطلبه علم يقومون ب د ع و ة المسلمين في م ص ا ر ق ا ل أ ر ض ومغاربها الى التوحيد والى السنه نتغير احوال ل ل س ي ب ا ء وهذا من ل ب ل ا ء فهذا بارك الله فيك ليس كذبا ً على ابن ا لاتر مع المسلمين هناك عليه س... هذا؟ أخيه ك ر عن عالم الذي يجاهد الجهد ن أغانستان؟ الحدث أن الذي الحدث الحدث ا ل إيش في حدث من س ل م اهل من هذه البلاد بسبب كان غ ل ب ة الجهل عليهم وعدم وجود أ ي ض ا ا ل علماء عندهم فلما ب د أ العلماء يسافرون إ ل ي ه م من المملكه ة ومن غ ي ر ا ويحاولون أ ن يجمعوهم على التوحيد الصحيح وعلى ا ل ع ق ي د ة ا ل س ل ي م ة وعلى ا ل س ن ة و أ ن يبعدوهم عن الخرافات وعن ا ل ص و ف ي ة وعن ا ل ش ي ع ة وعن ا ل ر و ا ف ب وعن أ ص ح ا ب هذه المذاهب ففوجئوا بحزب ا ل إ خ و ا ن ل ل أ س ف بدأ يحاول أ ن يكتل هؤلاء من, من شتى الطرق ويعرقل سبيل العلماء هناك لتصحيح ا ل د ع و ة هناك ها؟ من ح ج ه التجميع ان هذا ليس وقته ها؟ وصاروا يرددون هذه ا ل ك ل م ة ا ل ب ا ط ل ة حتى ايش الحدث؟ لما ل حدث أجلوا هذا لو كان يجب أن يحدث في أول الأمر يجب لو لما هذا كان يحدث في تمكنت هذه الفصائل ا ل م خ ت ل ف ة من إ خ ر ا ج الروس من أ ر ض أ ف غ ا ن س ت ا ن ايش اللي حدث وبطل بعضهم بعضا بعد ذلك على ا ل و ل ا ي ة والحكم و ل أ ن ه م كانوا أ ص ح ا ب عقائد م خ ت ل ف ة فكان حكمه ي ا ر يعتقد أ ن لهذا الكون أ ق ط ا ب ا أ ر ب ع ة يدبرون شؤون ه ذ ا الكون وكان لا أدري ما لا أشكر اسم الرجل والأخر أشكر المعاونين كان من كان من أدري للشيعة للشيعة وما كان للشيعة من أفغ... أو ما للشيعة أفغانستان من كبار ق ا د ة الفصائل عندهم هناك فكان الشيخ جميل الرحمن و ك اكبر ن يعني يعد أ عالم عندهم في خلال فتره الجهات ل م ك ن في فترة وزيزة من ت أ س ي س إ م ا ر ة على الكتاب و ا ل س ن ة بفهم السلف الصالح إ م ا ر ة كونر في وقت وجيز تحتوي على خ ي ر ة الشباب من أ ف غ اهل ن ن من س ت ا أ السنه ة ذ ماذا ه به جاهلا الفصائل بالشيخ الرحمن ماذا فعلوا قتلوا أرسلوا شابا نصريا جميل من أ م ث ا ل هؤلاء الذين نعتبرهم من المجاهدين الذين أنت ت قد س من ي اصحاب م ا ه د ي ن من أ هذه ا ل ص و ر ي ا ت هذا الشاب المسكين الجاهل شحنوه بالكذب وبالضلال وتوجه إ ل ى الشيخ جميل الرحمن في إ م ا ر ا ت ه ودخل عليه وإذا بالشيخ يريد أن يحتضنه فإذا به يوجه والخيامة فإذا بالشيخ رصاصات الغنف به جميل إليه يريد يحتضنه أن ه تقول إ ن هذا أ ي ض ا ً ي ك ذ م و ن على الشاب المصري ويريدون أ ن يصير سمعه المصريين و ل امريكانهم تقول إن أ الذين قتلوه قتله ا ل أ ف غ ا ن بتحريضه ذ الشاب ا المصري وافتخرت وكانت هناك المجله ذ ه التي يصدرها المجاهدون هناك ها؟ كانوا يفتخرون, يفتخرون بهذا وكانوا قبل مقتل الشيخ, الرحمن يسيرون الشيخ جميل الرحمن كانوا ي س ي ر و ن الدعايات ا ل ك ا ذ ب ة في مجلاتهم ب أ ن كانوا الشيخ يفعلون الان مع امثال الشيخ ربيع ف ا ذ بكم تحاربونه وتتهمونه بهذه العظائم وبعد أ ن تمكن من, من تكوين هذه ا ل إ م ا ر ة التي ما عهد مثلها ها في كل بلاد ا ل إ س ل ا م في هذه السنوات ا ل أ خ ي ر ة ه ذ ه ك ا ن ت ف ع ل ا ا ل ن و ا ة فعلا ل د و ل ة إ س ل ا م ي ة س ن ي ة في أ ف غ ا ن س ت ا ن فإذ فاعتبر الأفسار بكم بي يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وأيدي يقول、الأبصار. خربوا خ ر بيوتهم و ا ب ب أ ي د ي ه قتلوا العالم الذي يعني سخره الله لهم لكي يخرجهم من ظلمات ا ل ب د ع ة و ا ل خ ر ا ف ة والشرك إ ل ى انوار التوحيد والسنه ة ق ت ل و بأيديه لعبده الذي يحصل يكون تسليط جميل لقد حدث فقد لهم؟ هذا اللي حدث لهم؟ قد يكون هذا من الله فماذا من انتقاما لعبده جميل الرحمن وجل عز لما قتلوه ص ل ط الله عليهم ا ل أ م ر ي ك ا ن بعد ذلك ف ن ه د و ا ديارهم و أ م و ا ل ه م م ر ة اخرى بعد اخر دروس فماذا حدث ا س ا م ن لادن كان في ذاك الوقت ايش يفعل كان ل ل أ س ف انضم إ ل ى ج ب ه ة وحزب الزواج هذا وابتعد عن العلماء أ ن ث ا ل الشيخ جميل الرحمن و ب د أ أ ن ينفق أ م و ا ل ه م في تعليم الشباب هناك وفي ت ر ب ي ة الشباب على المنهج السلفي إ ص ا ر ينفق أ م و ا ل ه ل ل أ س ف باعاز ع ب من حزب ا ل إ خ و ا ن على هذه العملات ا ل ت خ ر ي ب ي ة وعلى هذه ا ل أ ح ز ا ب والفصائل التي تحارب أو التي حاربت السنه ت ي في افغانستان والتي قتلت الشيخ جميل ا ر ح ي م فصار ينفق أ م و ا ل ه عليهم الذين قتلوا هذا العالم فبارك الله أ س ا م ة بن لادن ي هو يعد رمزاً الآن هذه الأحزاب هذه وهو بارك الله فيك له تصريحات و ا ض ح ة بصوته بل بصورته ها؟ كانت هذه ا ه ا ل ق ن ا ة التي تعد يعني ق ن ا ة م س خ ر ة ل إ ص ا ر ة الفتن ما بين المسلمين قناة الجزيرة هذه. هي مسخرة لإصارة البلبلة مسخرة ولضرب هي هذه المسلمين بعضهم ب بعض. ع ض اصاره إ الحكام على, على المحكومين حتى يتمكنوا من إ ج ل ا ل المسلمين ب أ ن ف س ه م فلا يفيقون من المكائد التي تخطط لهم فيبسون أهدافهم فبلا أهدافهم فكانوا أحيانا وأحيانا يبسون التي يتطوعون يأخذوا الأخبار الكاذبة الأخبار أخبار أن الصادقة المدلادة تخدم تخدم شك التسجيلات التي يسجلها ابن لادم بنفسه ويرسل إ ل ي ه م على ش ر ا ط الفيديو هذه وينصرونها عليها على قناتهم والتي فيها يصرح ابن لادم بالطعن في العلماء وبتكفير بعض العلماء وكما أ ر س ل رساله م و ث ق ة إ ل ى الشيخ ابن باس قبل أ ن يموت ورد عليه الشيخ ابن باس قبل موته ونقلت وأنا شيئا منها في كتاب التفجيرات ه م <تصفيق> <تصفيق> قال اسامه بن لادم في الخطاب الذي قد وجهه إ ل ى س م ا ح ة ا ل ع ل ا م ة عبد العزيز ب ن ب ا ز رحمه الله تعالى بتاريخ السابع والعشرين من الشهر السابع للعام الخامس عشر من بعد ا ل أ ر ب ع م ا والالف من الهجره الصادر من ه ي ئ ة ا ل ن ص ي ح ة بلندن ونحن س ن ذ ك ر ك م ف ض ي ل ة الشيخ فضيله الشيخ لغايه زي الفتاه والمواقف التي قد ل ا ت ل ق و ن لها ب ا ل ا ونعنا قد تاهوى قد, قد ت ا ه و ي بها ا ل أ م ة س ب ع ي ن خ ر ي ف ا فضلان ي أبركتم ه ا ق ر أ بنفسك احمد اقراها بصوت عال حتى تسمع إ خ و ا ن ك ا ق ر أ بصوت عال ف ا ل في خطبه الذي وجهه لعلامه باس رحمه الله تعالى انقضى ا ي ه ت ص ي ح ه من امر ع ا ن ا قد تهوي بها الامه سبعين خريفا بالضلاله وقال فضيله الشيخ لقد تقدمت بكم السن وقد, وقد كانت لكم ايدي بيضه في خدمه ا ل س ب ا ب سابقا فاتقوا الله وابتعدوا عن هؤلاء القراضين والقران الذين اعلموا الحرب على الله ورسوله إ ي ش رايك أ ي في ك ه ذ الكلام؟ في يعني قد كبر سنه وخر... <تصفيق> طيب أنت إيش رأيك أنت أنت ف ي ه ذ ا ا ل كلام ك ل ا م يقصد ي فتوى العلامه بن باز التي أ ق ر ه ا اهل العلم بجواز عقد ا ل ه د ن ة والصلح مع اليهود الان لضعف المسلمين هل أحسنت هل فيها استثلاما فيها إن الشيخ النباز اليهود أراضي هل هل هل على وجودهم أحسنت يكرى في أن أو ترى ترى المسلمين وهو ملاذن هنا يقصد هذه ا ل ف ت و ة ك أ ن ه يقول ان شيخ ا ل ن ب س قد أ ف ت د هذه ا ل ف ت و ة إ ر ض ا ء إ لحكام إليه المملكه ة أحسنت ل النبي صلى الله عليه وسلم معقدة صلحة الحديبية مع اليهود أو مع مع المشركين هل هو كان يعني هو كان بشروط المشخفة كان أحسنت بشروط هو معقدة مع معذرة مع أو قال وهذا كان يقر وبنحو هذا طعن ا في ا ل أ م ي ر عبدالله الذي ل ي ولي كان القهد ل الوقت ك ا و ذ كان من ضمن الذين وقعوا على هذه الهدنه وطبعا يذكر الكلام بصوره ة يعني ي ع ا ط ف حمسيه حتى ي ص ي ر ع ا ط ف ة الشباب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 ق اقرا ل كلمته لأهل ل ا ا ع ر وقال ا كلمته لأهل ل ع ق في شهر التعليق ح ج ي ة سنة الفرعومية س أن وعلموا ا ه واليهود د ا الأمكان بالقفل الأرض ف في طول و ط ي ه ا ا من أعظم و وأفضل وقال ا ا القربات في الله تعالى ج ب ت ف كلمة له حول ل ا ا الذي ت ع ل ل ي ق ا أنا ذكرته على ك ل م ة الصبر سؤال هل كان هذا هو الهدي النبوي في قتال المشركين <تصفيق> لا وضع الله بها ا ل ك ا ف ر ي ن بالسلاح إ ل ا بعد أ ن يكون للمسلمين د و ل ة وجيش ثم يقوم إ م ا م المسلمين بعض ا ل إ س ل ا م أ و ا ل ج ز ي ة على ا ل د و ل ة ا ل ك ا ف ر ة ف إ ن أ ب د يكون القتال بين جيش وجيش لا قتال ه ا م ل ي ه استهداف قتل المستامنين من الكافرين فيقول ا ل أ ر ض وعرضها بل هذا من ا ل غ ف ر الذي يعقد لصاحبه نواء يوم القيامه ويقال هذه غ ف ر ه كلها ولم يرح رائحه ا ل ج ن ة كما ثبت في هذا الحديث الصحيح في البخارينا طيب ايش رايك انت في هذا الكلام ما ر أ ي ك في كلام ا ل م ل ا د ن أ و ل ا ً الذي أ ن ا علقت عليه مقالف مقالف وقال ماذا قال ا ل م ل ا د ن قال إ ن استهداف ا ل أ م ر ي ك ا ن واليهود بالقتل في مشارق ا ل أ ر ض ومغاربها ا لا يوجد قتل ا ل م س ت أ م ن أو ا ل او المعاهد ن اصحاب المستأمنين عهد、هي. واخذوا الامانه ان يعيشوا في هذه ا ل أ ر ض ف إ ذ ا قتلتهم غدرا يعد هذا من الغدر ل أ ن ه م ليسوا ليس محاربين لك حربا صريحه ة م عاشوا بعهد و أ م ا ن في هذه البلاد اذا, ل... إذا, لم... إذا اردت أ ن اخرجهم لكن لا تقتلهم غدرا الرسول صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا أ ر س ل المجاهدين إ ل ى البلاد كان يامرهم أ أن م م ر ه وكذلك ي أ ي ض ان أ يعرضوا أ و ل ا ا ل إ س ل ا م على هؤلاء فان قبلوه كان ب إ ن لم يقبلوا يعرضوا عليهم الجزيه فإن كفهوا وطركوهم لم يأمر بقتلهم. برك الله فيك فكلام شك عنهم بقتلهم الله واضح ابن لابن هذا بلا شك كلام عاطفي وهذا نظر لم يأمر الذي يؤكد النقطه التي ب د أ ن ا بها كلا كلامنا تغليب ا ل ع ا ط ف ة على ا ل أ ح ك ا م هو الذي عرض بعض اولاده مثل هذا وسامه الميلاد الان يحكم ي عاطفته المعاهدين ا ل ذ ي ن في مصر مثلا أ و في السعوديه ممكن يكون هذا العهد اكهزو من مسلم فازر مثلا حتى لو أ خ ذ هذا العهد من مسلم فازر فلا ي ج ز ي نقط هذا العهد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم مهم. ها؟ مهم. ها؟ يعني ا ل آ ن ا ل آ ن أ ي م ج ر أزارت ي م ه ا لأنه ع من فلاذا ي ع ي إ ذ اجرت كان هو قابل إ ا ة امرأة شاهد يعني. <تصفيق> اقرأ يعني ل ف و ى ا ل ت يامه ب ع د ه أو ا ا ل ل ك الذي ل ق بعد ذ لا ك ل لا اقرا أ ل ل ل أ و ا كلامه ثم يعني اقرا أ ك ل م معه الهيلاد الأولى、ما. وقالت كلام م بلاو حول العرب ع شهر في زينجة إن الميلاد ح ك ا ا ل ذ ن يريدون ح ق ض ي ن ومن الفلسطينية ا أهمها القضية ة م الاول م ة النهيل عبدالله ما ل والتي العرب ع باع ر ب فيها جميع وهي و اقرا ع ف الطالب س من و م ا ا ص ر اليهود و مله ر ي ك ا ع ى المسلمين ؤ ل الاسلام ء ا ح ك م خانوا الله ر و ه و و ر ج ن ا ل من ا دون تفصيل لا التعليق اقرأ من مجرد اوله يبقى ضده أو مصالحة يعد ا ل ك ف ر ى يخرج من ا ل م ل ة بل لو سلمنا جدلا ان الحكام وقعوا و هذه الترتقيات حرصا على دنياهم او مناصبهم فهل هذه الكبيره توجب اخراجهم هكذا من م ل ة ا ل ي س ل ا م بدون تفصيل والجواب لم يقل بهذا ا ن ا ل خ و ا ر ج فثبت يقينا بهذا التصريح ل ن أنه ا ب ب يمتسر ا ل ك ب بالكبيرة, بالكبيرة ي لديك ر بركة الخوارج ة على واضح هذا كلام فهمت حتى لو سلمنا جدلا <تصفيق> أ ن بعض الحكام قد وقعوا بعض الاتفاقيات أو او ع ق د هدنه سواء مع ا ل أ م ر ي ك ا ن أ و مع اليهود وكانت مقاصدهم من هذا يعني طلب الدنيا والمال والمنصوب فقط على حساب م ص ل ح ة المسلمين لو سلمنا جدلا ان هذا الحدث هل مجرد عقد ه د ن ة مع كافر و إ ن كان هذا خوفا على مال أ و خوفا على, على دنيا أ و منصب يعد كفرا اكبر يجعله يعني يحكم على هؤلاء الحكام هكذا ب ا ل ج م ل ة بالتكفير المطلق هذا ذاته هذا كفراً لكفر الرسول صلى الله عليه كفرا كان كفرا الرسول بحد أكبر حاطب ابن أبي بالتهاب ليس ولو لكفر صلى وسلم الذي أ ر س ل ر س ا ل ة إ ل ى المشركين في مكه ها؟ يخبرهم فيها ببعض أ خ ب ا ر النبي صلى الله عليه وسلم ط ل ب منهم أ ن يحفظوا له ماله و أ ه ل ه في مكه ها؟ كما قال حاطم بن ابي بلتاه ويعتذر عن هذا لما ن بلتاح إ ن المهاجرين كان ت لهم كانت ل ه من يدا أو ك ت كان يقوم ب أ م و ا ل ه م و أ ه ل ي ه م و أ ن ا لم يكن لي يد ف أ ح ب ب ت أ ن يكون لي يد في م ك ة لتقوموا ه ل ى اهلي و ك م ا ل فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال عمر أ ض ر ب عنقه ه يا ا رسول ل ل قال لا, لا. لا, لا لعل الله اطلع ع لاهل ى بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فالان هل تعد هذه خ ص ي ص ة تخص حاطب تخص ح ا ط بن ا ب ابي بلتعه لانه من اهل بدر لا الكفر ليس فيه تخصيص لو كان هذا كفرا لو كان م ح ا ب ا ت المشرك مثلا أ و م س ا ع د ة المشرك بشيء من ا ل م س ا ع د ة على حساب م ص ل ح ة المسلمين يعد في ذاته كفرا اكبر بدون تفصيل ما توانى الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن يستتيب أن, يستتيبى. أن يستتيبى حاطب أول فإن تاب وإلا يعني أعزاه الله أن يموت ها؟ ولكن هو أساسا ما أخبر أن فإن ولكن من الكفر؟ هذه نعم كبيرة. ولذلك نزل قوله تعالى في سورة المنتحنة يستتيب يموت كبيرة في تابوا مرتبدا تعالى حاطم إلا الله ما هذا الكفر هو ولذلك قوله سورة هذه يا أ ي ه ا الذين امنوا لا تتخذوا عدوكم ع اولياء ت ل ق و ه ا اليهم من م و د ة ورغم ق د ك ف و ا بما جاءكم ر هذا لم يكفر الله عز وجل حاطب ابن ابي بلتعه ولم ي أ م ر رسوله ب إ ق ا م ة حد الرد عليه ف ا ل م و ا ل ا ة للكافرين إ ن كانت على دنيا أ و على منصب أ و على مال هذه ك ب ي ر ة من كبائر الذنوب بلا شك ولكنها ليست كفرا أ ك ب ر إ ل ا إ ذ ا كانت موالاته لهم نصره ة ل د ي ن م يعني, يعني و لدينهم ا ا ا ه م على ع نصرة ت ق ا ت ه هذه ه م الموالاء المكفرة الموالاء ا ل في ي د يا ي أ ا الذين ن والنصارى يعني الدين و تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يعني أولياء ا لا في、الدين. يعني ياتي ع ن ي هذا الحاكم فينصر ع ق ي د ة النصارى و ع ق ي د ة ا ل ي ه و د ي ن ص ر ه اليها ويضع إ هذه هي ا ل م و ا ل ا ة ا ل م ك ف ر ة أ م ا الموالاه على الدنيا ل الذي عليه أيمن الظواهري خ و ا ر ج أيمن صار يكفر الحكام بدون تفصيل بسبب بعض الكبائر التي قد ي ك وقع ن بعض الحكام و فيه ولو فعلنا هذا لكفرنا كما كفر سيد ق ب المجتمعات ا ل إ س ل ا م ي ة منذ عهد معاويه ة صراحة سيد قب يصرخ أ ن منذ أن انتهت خلافة علي رضي الله عنه لا لا مجتمع إسلامي الإسلام أن انتهت عنه خلافة الله لا تطبيقا فعليا علي رضي يوجد قد طبق إ ل ا عهد عمر بن عبد العزيز فقط وسنوات م ع د و د ة قد يكون ذكراها في عهد لا اذكر من, من, من القرون الوسطى م ت ة أو القرونة و ا ل س ط ويعتبر كل هذه الحكومات حكومه م ع ا و ي ة ن ب ي سفيان وكل حكومات د و ل ه بني أ م ي ة كلها خرجت عن ا ل إ س ل ا م هكذا ص ر ح صراحتها ق ل أنها خرجت عن الاسلام إ س ل م خرجت عن ريح ا ل إ بالكلية بلا شكوى خدم ا ل ش ي ع ة يعني خدمات ما كانوا يحلمون بها ه ت ا لا ه ه د ف البقى احنا يقول الاعتبار مجد خلافه عثمان خلافة يقول ل ان خ ف ة عثمان ف ج و ة بين خ ل ا ف ة الشيخين وخلافه ة ع ل ي م الكلام مريض هو الله خلافة المصراني عليه ا م يقول لك ان ل ا ح ت ر م بالكلام ا ل ا ي قدرته كنت مشيعا لعليكم قرا كتابه من كتب سيدخلون ك ب ل ه المسطور ا في كباطلون ل ا ا ا تطارش و لكنهم ودفع س ي كانوا ا ل م صحيح ب سيدكوب ي هذا قد يكون ق العشناوي ا يوسف القرباوة ا و ي ي قد ك من تبار قاده ة الإخوان داخل على سيد في آخر سيد في ي ح ت فهو يجبه الاخوان ل فقال له لماذا لا تصلي معنا الجمعة النظر القرباوة القرباوة ل ج م معنا من إيه؟ من ع يعني عن أستقعا عطرف عطرف ة فهو قادة بها بعذا وهذا ا ذكره يجبه سيد بغض إ م ا افترق على سيد ا ل قرديه اعترف ص ر ا ح ة في بعض كتبيه ان مصدر تكفير المجتمعات الاسلام في زكا ل زمان هي كتب سيد ق ب و اعترف ان سيد ق ب كان لا يصلي ا ل ج م ع ة في اخر حياته كان يترك ص ل ا ة ا ل ج م ع ة مع الجمعه ب ح ج ة ان هؤلاء ل ي س و ا على الاسلام على طريق ا غ ل ا ء الخوارج 私は大丈夫です。 وكانوا بيموتوا الا من اختلال المناهج بينهم يقول ل ب ت اخوانك من قبل ا ل س ن ة وسنه ا ل الاخوان المفاتيح بنغطي البعض داخل لان ما فيش رايك اعترف يعني بوجود هذه ا ل تناقرات بين الفصائل هناك من اعلى عقائد مختلفه كانت فالان آ ن ب ر ك فيكم الله ي ع أ ن اعجب والله أنا أعزب من امثله هؤلاء الدعاء والوعاص الذين عرفوا حقيقه هذه الاحزاب وحتى الان يكابرون اعترف ان هذه ا ل ج م ا ع ا ت و ا ل أ ح ز ا ب فيها ضلالات أخيراً ق ت ه أخيراً ق ل علم الشباب بقى حذرهم من هذه ا ل ج م ا ع ا ت والطور حتى, حتى لا تقع م ر ة أ خ ر ى وحتى لا تتكرر المصائب م ر ة أ خ ر ى وحتى نحفظ ق و ة الشباب بدل أ ن تهدر ق و ة الشباب في هذه المعتقلات والتفجيرات التي لا ت أ ت ي على المسلمين ب أ ي خير ما الفائده أ ن يذهب شخص فيفجر نفسه في مكان فيه مكان لان يحدث؟ يحدث أ المسلمين م هذا ا ت ن ك ي ل ل ا ي ن من م أمام ليس كافر لأن ل ل م م س عندهم ا ل ق و ة على دفع هذا ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكلف ا ل ص ح ا ب ة في م ك ة بدفع تعذيب المشركين لانهم ما كان عندهم ا ل ق د ر ة على هذا ولفعل هذا لقضى ب ا ل إ ب ا د ة على ا ل ص ح ا ب ة في أ و ل أ م ر ه ف إ ن كان هذا في, في, في, في المشركين ا ل أ ص ل ي ي ن فكيف بمسلمين ولكن ه م عندهم اي جهل وظلم وبغي وما منع شراء الاسلام نحن في ي ة ن الحاكم هل هو من عانى من ا ل ص ل ا ة من ع القاء درس علم في تدريس ا ل س ن ة إ ن كان هو يحارب ا ل س ن ة فعلا كعقيده كان يفعل مثل ا ل ش ي ع ة ا ل ش ي ع ة ما يسمحون ل س ن ة أ ب د ا ان يدعو إ ل ى عقيدته في طهران أ و في بلاده ما عنده مسجد سنه أساسا في ط ا إلى س ن ا س وحيد في طهران وما يستطيع سني واحد أ ن يدعو إ ل ى ا ل س ن ة في داخل إ ي ر ا ن من أ ش ر ب هذا الحاكم أم ه ؤ ل ام ء و ص م من ما وصمم من الذين يسمحون بنشر السنة يحاربونه إلاج اللي إلاج اللي يالي هؤلاء على حساب هؤلاء الحكام بلادهم ولا يالي هؤلاء على حساب هؤلاء هؤلاء على هذا حساب حساب عقيدة في ويضع أعترف حساب هؤلاء ع ل ي ك م أ ن تتنبهوا كونوا من ق و ل ا ل أ ل ب ا ب يعني لا, لا تكونون أ ت ب ا ع كل ناعق من الهمج الرعاع الذين يتبعون كل ناعق بلا فهم ويسيرون خلف الحماسات والعواطف بلا تمييز هذه الحماسه لن تنفعكم بشيء إ ذ ا لم تكن مبنيه على العلم م. م. اما اخطاء فهو يوم ما ت ا ت ن ا اخر يوم ما د ع و لا ت ق ل ص ا اخر يوم ا تدعو لا ت ق ل ن ا نحو ا ش ر ي منه صحيح مخيل فعرفت ا نوع الجو ه فواحد بيعضلوا ت ح ه ض ن الجو فعرفت جويه نوعيه فاذا مشكله جدا عاطلعت ان تقرا الفرق النبات طرق الحمد لله ما يقتلك يا فاس الحمد لله مكوية تقلت د ا لك ان الفرق الناريه ة قال لي قال لي ما عادلش ي محمد س الجبال ت بات ف ا ر أ ي ت ا م يقدم أ م ث ا ل ا يعني هم الذين يتع... يدعون انهم يتبعون العلماء ط ب لماذا قدم حسان على ابن باس هذا لماذا لان حسان م و ا ف ق على ه و ا ما ي ا د ي ه م كما ق ا ما يعاديهم كما ي قال ويرضى به لكن في ان ع ل م ا ان حسان حظه منهم سوف يلحق حسان به الشيخ ا سلام س عليك النبىس ح و ا ل ل وقال لي ي الشيخ فطر الحمدس في اول امره كان ي أ ت ي ه رئيس رئيس ج م ا ع ة التبليغ في الهند ك اسمه ن ا انعام الدهلوي لا لا ل غير هذا ا م انعام ل ح س بس ليس الحسن الشاهد اللي هو كان رئيس ج م ا ع ة التبليغ ومات وصنع له مقاما هناك في مسجد التبليغ الرئيسي في الهند اضافه الى مقام محمد الياس لأهل السنة وأنهم ليس عندهم أي بدع ولا خرافات ولا تصوف وليس أ ن ه م عندهم في داخل مقرهم الرئيسي مقامات وقبور لرؤسائهم السابقين ع ل ى ر أ س ه م محمد إ ل الياس كتم هذا ا عن ل ش خ ل ا وأرسل حوزة وأخذت رسالة رسالة رسائل الرزاق إليه التي عندي في في الشيخ عفيفية هذه ذنبها كانت نسخة عبد محمود الشيخ الرزاق صورة منها من الشيخ هذه الرساله تعالى من ي ق ر أ ه ا م ا يستطيع ن ي أ ن يقول شيئا عليه فمن هذا أ س ن ى الشيخ ابن ع ب ا ز على ي ع ل هذه الجمعه ا واعطاه كتبا التي وزعناها و فكل هذا يدل جعل الشيخ ابن ع ب ا ز يحسن ع ن ي ي الظن به و ص ل ح لهم به بنصر الدعوه في ا ل م م ل ك ة للأسف ومكروا للأسف به بعد ذلك ولما علم الشيخ ابن ع ب ا ز بمكرهم وبكذبهم كانت ف ت و ه ا ل أ خ ي ر ة هذه ا ل ت ي قال الفرق ا أهل ل إنهم من أهل أو من ن أو س ت يقول مش ان ذ ا يا هذا حدث شيخي خليم ف س الالباني ك ل م ماذا كهما ق ن قرأنا ا كلامة ل ل ا ل يقول ذ ي إ ن الألباني أ س ى على سيف ق ب فهو صاحب هو ا ل ذ ي يقول إ ن ا ل أ ل ب ا ن ي كفر سيف ق ب فهو صاحب ه ا ل أ ل ب ا ن ي نفع عن نفسه هذا البته ة قرأنا مسجله بصوت الالباني أ ل ب ن أيضا هذا ن إني ا قال إن ما أردت ه ذ ل ا على الرجل ن ولكنه عرض عليه كلام في بعضه شيء من الحق ف أ س ن ع عليه وقال إ ن ل و اسلوب إيه يعني حماسي أ د ب ي يعني إيه؟ طيب على سبيل ا ل أ د ب ا ء ولكن لما بقى بدا ب تتوالى ا ل أ س ئ ل ة على الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي ومن هذه ا ل أ س ئ ل ة ل م ا س أ ل و ه عن كلام سيد قطب في تفسير س و ر ة ا ل إ خ ل ا ص في و ح د ة الوجود ماذا قال بقى ا ل أ ل ب ا ن ي قال ده كلام أ د ب ي طيب أ وقال ان هذا الكلام ي ع لا أ ش ك ر كلام من قاله انتظر انتظر يا ب ا ي قال يعني إنه كأنه ك ل ان م عليه يعني عليه إلهام كأن كأن كلامه عليه إ ل ه الهام م هكذا هذه حسان نسب ك ل للألباني ولا م ة نسبة أدري أنا نصح حتى ذ ل ل ك ة للألباني وقلنا إن حتى صحت هل ا ل أ ل ب ا ن ي لما عرض عليه كلام سيد قبض و ح د ة الوجود قال ا ل كلام ده علي اهل ل وحده ة الوجود لا شك في م الوجود ا اتهم قال بكلام ا ن لأنه وأنه بتكفير قبري قبري سيد سيد قد أهل ل وحدة و و أ ه لا وحدة ل بلا و و ج د شك, شك ليسه مسلمين ولكن, ولكن الألباني ما ك طبعا قصد فيه ر سيد <تصفيق> قال تقوم كلامه هذا كلامه أهل وحدة الوجود فإذا كان أهل عليه وإلا إن أن وحدة حياً حجة يجب حكمي عليه بالرد、طيب. فالشاهد كنا سوف نقرا كلام الشيخ قطبنا <تصفيق> قال الشيخ العلامه الالبانيه رحمه الله تعالى <تصفيق> كما في درس له بعنوان مفاهيم يجب أ ن تصحح بعد أ ن حكى ق ص ة اتهام ا ل إ خ و ا ن له بتكفيره لسيد قطب فقال فالذي ياخذ إ ن السيد قطب كفره الالباني هؤلاء أ ه ل أ ه و ا ء الذين قالوا إ ن ا ل أ ل ب ا ن ي كفر سيد قب مثل الذين قالوا إ ن ا ل أ ل ب ا ن ي اثنى على سيد قب يا ليت حسان سمعوا ايها ذ ل م يا أ خ ي هؤلاء لا سبيل لنا أ ن نقف في طريقهم إ ل ا أ ن ندعو الله لهم فقط أ أفأ... ف أ ن ت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ف... يعني الله المستعان و لذلك كان يقول بعض السلف نحن أ ن ف ع يعني ا ل أ ه ل البدع من أ ه ل ه م وزويهم ل أ ن ن ا بهذا نقلل من اتباعهم على هذه السيئات فتزداد اوزارهم ر ه عليه الذي يصن سيئة صنة ر ه و ز من ع ب ل ا ل ي و القيامة اتبع سيد الآن الضلالات والبدع سيد يحمل فنحن بهذا فكل على يحمل قب قب سيد سيد التحذير من فإن فنحن هذه وزره نحن خير خير لشيخ ق ب ل من هؤلاء الذين يدافعون ه ا عنه ح ب ونحن ا ولا حول ر ل م ة التي كان قالها عيسى به ط منهم ا ا أحمد إنه لما سئله عن جهم ن بن صفوان قيل إ ن ه قد نزع من بدعته وتاب نصف قال والله ما ذكرته إ ل ا ودعوت الله عليه ما أ ع ظ م ما أ و ر ف أ ه ل ا ل ق ب ل ة من منطقه هذا العظيم يعني جاهل ابن صفوان حتى و إ ن كان تاب كما قيل ولان ترك ترك ميراثا من المنطق ومن كلام أ ه ل البدع ما أ ع ظ م ما أ و ر ث هذا المنطق أ ه ل ا ل ق ب ل ة من يمن الفساد في المعتقد وفي ا ل م ن ه فما ذكرته إ ل ا ودعوت عليه كذا قال عيسى ابن ط ه م ا ن في حق الجهل ا مني ل ماذا؟ ماذا؟, ماذا ع توبته قد ت ن ف ع ه ولكن أ ي ن حقوق العباد الذين ض ل و ا بكلام هذا إ ل ى ا ل آ ن أ ي ن نذهب بهم و أ ي ن يذهبون يوم ا ل ق ي ا م ة إ ذ ا اشتكوا إ ل ى الله عز وجل وقالوا ان فلانا أضلنا. فلان اضلنا فبلا شك, يعني بلا شك ولكن ي ج ان يكون ا ل م س م ي ن في الاسلام ولكن هذا ك ل م ن ا ن مات على الإسلام وليس هذا نحن نحن ا ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ا ن نحن نحن نحن ن ح ب نحن نحن نحن نحن ت ا ن نحن نحن نحن نحن نحن ن ى ن ل ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ا ح ن نحن نحن نحن نحن نحن ن ع ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ا ل ح ن نحن نحن ل ح ن نحن نحن نحن ن أنكروا عليه أنه ان كان سابقا لقراءه ولو ف ت ر ة و ا ح د ة للعلماء قالوا في هذا الكلام أنه انهم قد انكروا علي ه إلى إلى شيخ من انه ل ل إ س ا م ي وطيومين من الأولى ترحم ك ا ل ت ر على البدع أهل ز ج ر ا لبدعتي ولا س م به ا ل ح ر ي م ل ا التحريم يسمى الترحم به عليه فنحن و إ ن كنا نرزق ا ل م غ ف ر ة و ا ل ر ح م ة لسيد ق ب إ ن كان مات على ا ل إ س ل ا م فهذا لا يعني أ ن ن ي نسكت عنه ل أ ن هذا ليس من, ليس من الولاء والبراء لدين الله عز وجل ى آله وسلم وسبحانك اللهم لا إله إلا وأصحابه وقشاره وقاته وسبحانك ومحمد وقاتك أن أنت أستغفرك أعرف في انتم ب ا ر ك الله فيكم خ ذ و ا زر ك ا ل ق ا ع د ة لو كان رجل صحب ا بدع او رفع ب ب ا ل انتصر ا لبعض أهل البيض لا تقبله له كلام ا كما كان نقل هذا القاضي ا بن أ ب ي ي ع ل ى في كتابه التمام ن ا نقل قول ا ل إ م ا م أ ح م د في ت و ب ة المبتدا هل تقبل مطلقا فقال في روايه ة له <تصفيق> إ ن ت و ب ة المبتدع أ و صاحب ا ل ب د ع ة لا يقبل كلامه إ ل ا بعد مرور س ن ة ك ا م ل ة على توبته من هذه ا ل ب د ع ة واحتج بهجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك ولصاحبيه ا ل ف ت ر ة التي هجرهم فيها حتى تابوا الى الله عز وجل فالآن لو كان عائد القرن وقد ورفه بما عرف به ولسنا ا ل آ ن في صدد تفصيل الكلام عليه ف إ ن كان تابا من كلامه الذي أ خ ذ عليه فنحن لا نقبل منه كلاما ولا فتاوى ولا تصدرا في ا ل د ع و ة إ ل ا بعد أ ن يعني تمر هذه ا ل ف ت ر ة ويشهد له العلماء ب أ ن ه قد صدق في توبته وأنه ومعطة الإخوان لمناج من صار مراصرا السلف تبرع حزب احنا الان انا ر د د ت ردا م ج م ل ا لاني لا لا لا ليس ا ل عندي ع ل م الان بتفاصيل هذا الامر ا ل ذ ك ر ه الاخ فهذا س سواء و او ا ء صدقة صح صح نمي ف هو ا ل ن ي ز ا م نحن لا نحابي احدا لا عائدا لا ل عائد ولا غيرهم على حساب دين الله طيب طيب طيب طارق السويدان هذا الذي هو يعد صاحبا ل ل ش ي ع ة تعرف طارق السويدان ها لو صاحب قصص الانبياء ما ويدخلون على ا ل ع م ل بهذا هم ا ل أ ن ب ي ا ء ونص العمله م ا أنا ر ج ه م و م ع ل ى اشيله ل بمسلمين م من بهذا أ ا ا ء ت ترقق قلوبهم وتستجلب القلوب إ ل ي ه م حتى إ ذ ا تمكنوا ب د أ و ا ينصرون ب د ع ا فطرق ا ل ص ئ ه سلسلة سلسلة دروس الفتن الفتن الفتن يقول يا اخي دع الذي يصب أ ب ا ه يصبه م ان عزيرة الشيعي بقال إ اردت أ ن تصب أ ب و ه وريده فصباه في بيتك لا تصباه الإخوان. الإخوان من يلود الوحدة الناس يريد ا والخلاب ل م ل البيتك يقول هذا مسلم فضلا م عالم ي ن عن صبه بس هذا يا أخي يا أخي نريد ما ما ا تخترش منكم ل ع العلم ولو ا ا ط ف هذه ل ه ت ي كما كان م ل ابوك ء ح ا ح ولو ص د كان من ك ا ن ع ل ى ح س ا ب دين ا ل ل الوراء والبراء ولو كان أبوك ولو ه هذا كان هو أبوك صادر م ن عائل من العلماء البدع لحذرنا منه نحن نحابي افترضنا أن الألبان نسألني أن أحداً لا لو الله له أعزاه بخير يكون أخذ ختم وقد مات في زهر الامر على ا ل س ن ة و ل ا ن ج ز ا ل ن ه ب ج ن ة ولا نار ولكن نرجو الله ا ل ر ح م ة و ا ل م غ ف ر ة ونحسب ه من الولماء الربانيين ز ي ن ماتوا على ا ل س ن ة لا افترض ان الباني بحياتي قد انتصر لبعض هذه البدع او مثلا قال مثل قول ترك ا ل س و ي د ا ن هل ه نحبين ل ا ن ه الالباني لا نحبين نحن لا نحادي احدا على حساب دين الله بارك الله فيك. وكذلك كلامه في سلسله الفتن الخاض في, في هذه الفتنه على غير معتقد السلف منعه الخوض في, في هذه ا ل ف ت ن ة وبيلا شك ذكر روايات الاسف بغير تحقيق فيها شيء من الغمز واللمز لبعض الصحابه مثلما ل صنع محمد حسام في سلسله ا ل ف ت ن ة بين ا ل ص ح ا ب ة التي شرحها في ح قناه و ا ل حقوات وقد الناس تكون مسجدي في الناس و ب ب شب الصحابة كتابي ابن ابن عدم محققا العلمي انه التحقيق ان احد المنون الذين قتلوا اسمان عنده دونه هذا هو شبه ليس وليس ظل وقع يشعر خواطر عطريك اذكر في ضبط ص د ق ولكنه ا أ ن ظن إنهم من الذين قتلوا ي الذين قتلوا أسنان ذ تراجع ي م ا لما ت ي وإيه؟ ونشرها اقل ماذا تراجع عن ي هذا ا ل ش ب ل ه ذ ا الصحابه ا ها؟ ولا ولا إعتقاد ولا إسنان أولا ولا ولا حديث شيء إعتقاد علاقة إسنان ليس هذا بالعلم السرعي بارك الله فيكم ه الله ا العالماء لعليه أخي تفسير ماذا لنفسك ي عليكم في هذه الليلة ع ا بإخلاص الضعاء لعلها لله أن تكون من الليالي التي تقبل فيها الدعاء. اللهم اهدنا الصراط المستقيم في ص و ر ة ا ل ف ا ت ح ة في كل ر ق ع أ ن ت لم تهد إ ل ا ب ه د ا ي ة الله كلام ي هذا قد لا تنتفع به إ ل ا إ ذ ا أ ر ا د لك ا ل ه د ا ي ن س أ ل أن يفقهنا ويعلمنا أ ن و أ ن يفهمنا الفهم الصحيح صلى واصحابي الله على العالي وصلم محمد